مؤسسة القرآن الوقفية تقدم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم على سيد وعلى وصحبه أجمعين. هذه هذا المجلس عقد لشرح أرجوزة التوحيد للعلامه الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليهم جميعا وهذه المنظومة يعني لا عارف لها شرحا ولذلك ذلك أرجعناكم الى يعني هذا اليوم من ذاك اليوم إلى هذا اليوم لأجل شرح الوقت في ذلك اليوم ما يكفي والناظم رحمه الله توفي يعني شابا ليس كبيرا رحمه الله ولد يعني سنة 1276 في المشهور عند أحفادي ويقال إنه ولد سنة 74 ويقيل انه ولد سنه خمس لكن الاشاره انه سنه 76 و سبعين و سنه 1319. فحياته على هذا ثلاث و حياته حياته, حياته. حياته على هذا يعني ثلاث وأربعين سنة رحمه الله وهذه المنظومة نظمها سنة 1308 ثم طبعت في حياتي بعد سنتين ألف رحمه الله وطبعت في الهند وطبعت بعد ذلك يعني عدة طبعات وهذه المنظومة لخص فيها رحمه الله يعني الارتقاء ذكر فيها التوحيد العلمي في أسماء الصفات وأحوال يوم القيام إلى وذكر التوحيد العملي في توحيد الرجوبية والإلهية والأسماء, والإسماء والإلهية والمسائل التي تتعلق بذلك كمسائل الاستغاثة ومسائل التوسل ورحمه الله منظومة هذه في نحو ثلث ألف يعني هي تقريبا ثلاثمائة وأربعة وثلاثين او ثلاثة وثلاثين او شيء من هذا القبيل لعلنا نعد هذه بعد ويوجد زيادات في خط المصنف في النسخه القديمه كانها يعني مسوده او بدايه كبير بالنسخه وبعدها رحمه الله لما طبعت أيضا علق على هذه المنظومة وغير أشياء نحن إن شاء الله نعدل كما عدد رحمه الله وهذه المنظومة هي يعني منظومة طيبة وفيها يعني أبيات من جوامع الهلي يعني أبيات جميلة ستسمعونها فيما بعد وفيها يعني هي من بحر الرجل وبحر الرجل بحر يعني خفيف وسهل الحفظ وأيضا سهل النظام وسهل الفهم يعني إذا كان الراجز يتوسع في المعاني أما إذا ضيق على نفسه أكون في الألفاظ إذا ضيق على نفسه في الألفاظ أحيانا تكون صعبة فستلاحظون هذا وهذا في المنظوم. يعني فأنا قد قرأت هذه المنظومة على الشيخ الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن اسحاق الذي هو أخبيل المصنن الناظم وهو قرأها على والده وابوه قرأها على الناظم كما اخبرني رحم الله عليهم جميعا رحمه واسعه نعم بقي مساله فيها وهي ان الناظم رحمه الله ذكر ايضا يعني مسائل مهمه يستقلب بها في بعض الشبه وبعض الافتراءات التي تري بها على ائمه الدعوه كما تعرفون ان الشيخ محمد و علماء الدعوه فيما بعد افترى عليهم بعض الناس ما يوجد وسائل اتصال مثل الان فكانوا افتروا اشياء يعني اشياء قبيحه يعني انه يكفر المسلمين وانه يستبيح دماءهم و ذلك بل وصل ببعضهم انه قال انه ادعى النبوه وهذه هذه اشياء قبحه يعني حتى بعضهم كان يقول إذا قال هؤلاء الناس اللهم صل على محمد فإنما يعنون محمد بن أذرها يعني يعني قبيحة سمجة يعني عرفها الناس الحمد لله فيما بعد لما جاءت وسائل الاتصال ما في هذه من الخير وصحة العقيدة والإيمان وعمار المساجد وعمار الحرمين وصحة الأتقال ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن ينقض توحيد الله في هذه البلاد ما يقدر يشخر فهي أعظم صمامات الأمان يعني بعد فتح الله على هذه البلاد يعني أولاتها في حفظ أصل الإنسان ورسمه وتوحيد وشاهد الناس بحمد الله جميع أنحاء العالم هذه الدعوة وكيف انتشارها نسأل الله تبارك تعالى أن يبارك في الأولين والأخرين نعم. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اذكر لنا وليشيخنا وليستعيعين والحاضرين قال الشيخ إسحاق الرحمن يا الشيخ رحمه الله في وجوزته المفيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللطيف الهادي إلى سلوك منهج الرشاد من خصه بفضله فقام بحقه وشكر الانعام احمده سبحانه تعالى حمدا كثيرا طيبا توالى كما يحب وكما يرضيه له الثنا والمجد لا نحصيه عرفنا من فضله الاسلام لولاه كنا نشبه الانعام شهدت بصدق اليقين ان لا اله الا الله ربا جلا وانه قد انزل الفرقان على النبي العربي تبيانا فارشد الخلق لهذا الدين بسيفه وشرعه المبين قال عليه الله ثم سلما مع اله وصحبه ما غيث هما اي يقول تتابع المطر هذا المقصود نحن سنشرح هذا كله ان شاء الله نعم وغذو طلعن مؤصل الدين فتن علينا لازم التبيين وبقيت وبعد... اجتهادي باصل, بأصل الدين فتن علينا لازم التبيين لانه سفينه الوصول الى بلوغ غايه المجنون وهذه وجوده نظمتها بمده من غربتي اقمتها في جلدة مادومة الأنيث جعلت فيها كتبي جنيتي بينت أنواع من العبادة إخلاصها حقيقة الشهادة ورد إفك من إلينا نسأله ورد, ورد, ورد يعني العمل فيها بينت وهي بدل لأنواع أنواعاً الحمد لله. ورد افك من إلينا نسبا عظائما فيها علينا كذبا مستغفرا ذنبي وارجو ربي قبولها والصفح, قبولها والصفح فهو حسبي فهو الذي يرجى تعالى لا سوى به الوذ من مضلات الهوى وارتديني منه حسن الخاتمه وعزمتي عن شر نفس لائمه والمسلمين والقريب والولد فهو الذي يقيم مريد ما فصل نعم يعني لو تقرا كل فصل لوحده طيب نريد ان نريد هذا شوي بس بعد احسن الناظم رحمه الله استفتح كغيره من اهل العلم عادتهم الكتب في الله والحمد لله كما هو في العصر. في أول الله أكبر وتعالى تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لذلك من رب جل وعلا والنام هنا في أول القصيدة يعني جرت عاده النظام أنهم ينظمون الحمد لله والصلاة أمه سلام في بيته دي. لكن لكون هذه القصيدة كلها في توحيد الرب جل وعلا أطال في هذه المقدمة التي فيها ذكر أسماء الرب جل وعلا ونموته سبحانه وتعالى وقوله هنا الحمد لله اللقي بالهادي الى سلوك منهج الرشاد اشار بها الى ان, أن من لطف الله تبارك وتعالى انه هداه لهذا الدين وايضا ان الهدايه بيد الله تبارك وتعالى ثم قال في البيت الثاني من خصه وهذا اسم جنس يراد به من اخص الله تبارك وتعالى بالهدايه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ثم قال رحمه الله في البيت الثالث احمده إلى قوله ما غيب هما هذه المقدمه يثني الناظم فيها على الرب جل وعلا وعلى ما تفضل علينا وعلى هذه الامه بانزال القران بعد الرسل والهدايه إلى الاسلام فان هذه من اعظم النعم انت لولا هدايه الله عز وجل ما بلغت ما بلغ من الخير والهدايه وقد يكون لك اخوه ليسوا كذلك ما هدا لانت واحد من بينك سته اخوه واحد بس من بينهم هو الذي اداء الله السؤال لماذا الجواب أصل في الشريعه الذي صدر به ابن القيم الله على السؤال العظيم اذا سالت عن كل سؤال لماذا في هذا العالم فالجواب الله تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم هذا السؤال لكل الكون في خلق الرب جل وعلا وفي تصريفي في هذا العالم و بين النار رحمه الله, الله هنا ان اعظم الأدب مع الرب جل وعلا هو التوحيد كما ان اعظم الخيانه لله عز وجل و الفعل مع الرب جل وعلا هو الشرك الله عز وجل يرزقهم ومع ذلك و له ذلك يدعون له الولد وربما شتموه وهو الذي ألهم عليهم في الصباح والمساء وانظر إلى رحمة الله نباره تعالى حتى بهؤلاء الرصاق ومن فوقهم من الملحدين والزنادر يسبون الله عز وجل ويرترون نعمهم سبحانه وتعالى مع ذلك هو يرزقهم ويعابيهم ويرتع عنهم نعم والله تباره تعالى يبتليهم باشياء تحصل لهم ومع ذلك لا يرجعون إليه كما بعد قال رب الله على أولا يرون أنهم يبتنون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يسوفون ثم لا يقصد عليهم, عليهم الصلاة والسلام هؤلاء يقصد منذرين من خيار خيار خيار البشري وعلي ترسيطهم ونبلهم وفضلهم ودينهم وعدبهم وحسن التعام ملهم مع الخلق ومع ذلك هذا كله لا يؤث فيه ثم ذكر النار رحمه الله في قوله وبعد فالعلم باصل الدين إشارة إلى أن أصل هذا الدين هو التوحيد وهو, وهو أول واجب على كل مكلف بل هو الواجب على المكلف ليس في نفسه بل في غيره أول واجب تزعو الخلق إلى الدين الذي هو التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصه معاذ وبعده إلى اليمن كما صحيحه وليكن أول ما تزعوه إليه شهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله بينهم اضعوا لذلك فعلمهم ان الله صود عليهم خمس صلوات الى اخر الحديث فكل داعيه يجب ان يكون اول دعوته للخلق هو التوحيد التوحيد والدعوه الى التوحيد ولذلك كان من خصائص هذه الامه في الجهاد في سبيل الله انهم كانوا اذا غزوا في سبيل الله اول ما يدون الناس الى قبل القتال الى ماذا للتوفي فإنهم ادعن لذلك كل لي جنوا يا بذور الله سبحانه وتعالى وتكون ويحفظون بذلك اموالهم وأعراضهم ويعني وتكون الولايه للمسلمين في هذه البلاد كما هو معروف في تاريخ الاسلام ثم قال النار رحمه الله يعني بعد ذلك في يعني هذه ارجوزه نظمتها اشار الى يعني أنها أرجوزة من بحر الرجف. ثم قال في مدة من غربتي أقمتها. يعني أنه نظمها في بلده ولا في غير بلده في غير بلده. وهذا هو الحاصل. لقد نظمها في الهند رحمه الله. وانظروا تصريف الله عز وجل لأولياءه هو رحمه الله لما نظمها في يعني بين مومباي و. دهلي أو دلهي وبين طاو في, في وسط الهند سخر الله له أحد الصالحين الأباضل والسؤول من الناس ومن أهل من الإمارات واعتنى بهذه القصيدة وطبعها ونشرها بيننا يعني, يعني عالم حسن يعني نيته رحمه الله فكم من يسان نظم نظام كتب كتباً وذهبت أدراك الزيح ومن نحمة عز وجل أننا فالآن نشرح نشرح هذه القصيده لنا هذا من رحمة الله عز وجل رحمه الله ثم ذكر الناظب رحمه الله وقبل أن يعني نبدأ بالفصيدة أشير إلى أن الناظب رحمه الله كان ارتحل للهند لقراءة كتب الحديث على علماء الهند هنا فقرأ عدة سنوات رحمه الله على شيخ الهند، شيخ الهند سيد نذير في سيد، وعلى حسين بن الأنصاري الذي كان يسمى البهوار، وقد لقيه أكثر من مطر، وقرأ عليهم كتب الحديث، لأن أئمة الدعوة رحمهم الله كانوا كما تعرفون على مذهب السلف الصالح من العناية بالعلم، ولما كانت كتب الحديث عندهم تلقيها سندا لم يكن هذا في الجزيرة العربية في وسطها أعني. يعني إلا ندرة عند بعض السنديين وكان في الهند أهل الحديث في تاريخ الإسلام معروفين، وعتنوا بالحديث عناية تام القاره الهندية الذي تشمل خمس أو ست دول هذه كانوا تفرقوا بها تفرقوا بها الحديث وعتنوا عناية تام ويدل على أنه رحمه الله لما رحل إلى الهند وقرأ تلك الكتب أنه كان بعد أن طلب العلم وقرأ جميع علومه من علوم العربية وعلوم الآلة ثم بعد ذلك علوم مشترية أنه تمكن من ذلك أن مشايخه في اجازاته كانوا يكتبون العلامة الشيخ فلان أو العالم الجليل فلان من فلان وهذا عادة أهل الهند, أهل الهند ما يكتبون أو يشيخ لأي أحد نحن عرفنا هذا بيجازات ما يكتبون العلامة أو العالم الجليل يعني قل ما يكتبون هذا وإذا كتبوا يكتبونه فعلا دعايا كبير رحمة الله عليهم جميعا والاسانيد يعني إلى هؤلاء العيمة وإسناد الشيخ الحق معروف يعني أمشور ثم ذكر الناظر رحمه الله في قوله بينت انواعا من العبادة هذا شروع من الناظر رحمه الله في بيان ماهيه هذا الناظر وهو مسائل التوحيد وقد خص منها شيئين مهمين غالبا على التصيد وهي التوحيد العملي أو توحيد العباد الذي مع الاسف قصر فيه كثير من المتاخرين وجهله بعض العلماء من المتاخرين فلبس عليهم أشياء من التوسل بأنه استغاثة بالمقبولين واشبه ذلك طبي عليه باشياء كثيرة فنباه الشيخ اليها وايضا يعني ملحق اخر في القصيده جيد وهو رد المرتاد وانكذب واستراعات على دعوه الشيخ محمد رحمه الله كما ذكرت لكم سناتي لها مفصله يعني كما ذكر الناظم وقوله هنا يعني نسب كذب هذا يترتب لنا في القصيده اصله نسب كذب وكذب كذلك هذه على كل حال تسمى عند البلاغيين وتسمى عند أهل الأدب تسمى الف الإطلاق يؤتى بها لتحسين النظر أو خاصة لتحسين الرجز الرجز وغيره لكن الرجز يعني اشتهد بحر الرجز بهذا استفقلوا مستفقلوا يعني يحرصون أنه يأتون بألف الإطلاق هذه وأصلها في كتاب الله أين في كتاب الله؟ وتظنون بالله وتظنون سبيل قوارير إلى هذه كلها يعني ولهذا جاء القرآن مشابها للغة العرب وما تحب في شعرها فصارت القصيدة مثل رؤوس الآية رائية لم تحبون في سور القران فيها لام فيها نون فيها ألف فيها رأييات جاء القرآن موافقا لما تحبه العرب من ذلك لماذا لأجل أن يروج كتاب الله بين الناس ثم نوعت التلاواته حتى خار على سبعة احرف أيضا لأجل انتشار الدعوة بين بين مشركين مشرك العرب ثم تسومح في ذلك كما في سنن النبي داو أن الإنسان لما مع شيء أرد في الصحيحين يقرأ ما تيسر من القرآن كما في الصحيحين في قصة موسى صلاة قال قراء ما تيسر ما جل هذا لا ما, ما يستطيع أحيانا بعض الناس أن يقرأ أو يحفظ هذا اضاف عقلي وفي ناس ما يستطيع يحفظ ولا شيء من القرآن اضاف عقلهم بسنة. هذا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة قال له لما قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ شيئا من القرآن قال له سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة هذه يكرده في صلاة هذا الذي يقدر عليه أحسن ما يصلي الشيخ قوله من صلي معك لا ولا صلي واستمتك الصلاة نعم ثم ذكر الناظر رحمه الله قال وأرتجي لي منه حسن الخاتم يعني من رب جل وعلا وتلاحظون أنه في فرق بين الفعل وهذا لا المكرر أهو شيء يكثر في النظم زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى أرجو يعني أطلب من الله لكن أرتجي يعني أبالغ في الطلب من الله ولهذا يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن رحمه الله كلمة طيبة يقول العبودية لله هي كمال الإدعان وكمال الذله وكمال الطاعة للرب جل وعلا العبودية ما ذكر هذا بكسير عليه وسلم فقوله أرتجي هذا مبالغة منه رحمه الله في الدعاء والاستغاثة في الرب جل وعلا وقوله رحمه الله هنا يعني في آخر هذا البيت وعصمتي عن شر نفس لائم الفاعل هنا بمعنى مفعول يعني كما في قول الله تبارك وتعالى بأيكم لا عكس بأيكم مفتوم في قول الله تبارك وتعالى نتذكر الآية فيما بعد المهم أنه أن فاعل شاهدها في القرآن تأتي بمعنى مفعول هذا معروف في كلام العرب قوله هنا رحمه الله يعني نفسي اللائمه اللائمة هي المذمومة ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه ولا أقسم بالنفس اللوامة قال المذمومة يعني كأنه استعاد بالرب جل وعلا عن النفس المذمومة التي هي يعني كثيرة الزم ثم بعد ذلك دعا المصنف رحمه الله وأشرك معه الدعاء ذريته وقرابة وجميع المسلمين ثم قال رحمه الله فصل نعم رحمه الله عزيزي. قال رحمه الله فصل بيان توحيد الربوبيه الذي هو حجه في توحيد العبادة والقصل لاحظوا أن الولماء رحمه الله يذكرون لتوحيد الإلهية خمسة أسماء أو الألوهية الألوهية والقصل والعبادة والطلب والعمل و أشبقي علينا الإلهية ها اللوهية والعبادة والقصد والطلب والعمل والإرادة كذا كل هذه معناها ويتوحيد اللوهية هذا المقصود بها نعم قال رحمه الله إذا أرد أصل كل أصلي والحكمة الكبرى لبعض الرسل والحكمة الكبرى لبعض الرسل فإنه عبادة الإله وترك ما يدعى من الأشباه من دون, دون مولانا الملك الباقي مولى الجميل الخالق والذاق قد شهد الله العظيم الماجد بأنه الإله نعم الشاهد وخلقه وأملاكه والعلماء. أشهدهم فشهدوا وخلقه أملاكهم والعلماء وخلقه أملاكهم والعلماء أشهدهم فشهدوا إذ ألهماء فقاب عبد جعل المخلوقا نزله وأبطل الحقوق. الله ربنا وأذى النعمة لنخنص التوحيدها بالحكمة فما نبتنا أن دع المضطر من ليس ذا ولا يضره دثيثة فيهم من اللعين يخيبها في الناس كل لحين هنا في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله يعني أهمية التوحيد وتوحيد بيان توحيد الربوبية وينبه إلى توحيد الالوهيه يعني تبع الله أو توحيد الإلهية يقول رحمه الله إذا أردت أن تعلم أصل الأصول وأصل أصول العلم يعني في العقل وفي النقل فهو توحيد الله وترك الإشراك به ثم ينبه رحمه الله يعني إلى الأسماء والصفات إشارة وسيفصلها في فصل آخر فإلى أن الله تبارك وتعالى له أسماء وله صفات تليق به وعد من ذلك هذه الذي هي المليك الذي فعيل بمعنى فاعل ملك فاعل بمعنى فاعل يعني ملك وبهذا قرأ أبو هريرة رضي الله عنه مالك يوم الدين مليك يوم الدين وقرأ بها ابي أيضا وثم ذكر الباقي في الدلالة على حياةه سبحانه وتعالى وقيومية وآخرية كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم ذكر قال مولي الجميل فكل جميل في العالم منه سبحانه وتعالى وكل بذل جميل من خلقه من بعضهم لبعض فهو من جماله سبحانه وتعالى وأشار إلى الى ان من صفات الجمال ما لا يكون لاحد من الخلق اذا صفه الكرم لله تبارك تعالى صفه الكريم العظيم لا احد اكرم منه ولا و احد اعظم من الله تبارك وتعالى ثم ذكر الخالق فجميع من في العالم من خلقي لا يخرج أحد عن خلقه مطلقا ثم ذكر الرزاق بهذه الصيغه الفعال وقد ورد في قول الله عز إن الله هو الرزاق بقوه المتينة وكذلك في الرازق في القرآن اسم الرازق في القرآن الرزاق هذا سمعه ملايين قرار الرازق فعظنا عبد الله أقول لأ أين هذا؟ آل؟ الشيخ محمد عندما أهل القراءة هذه الآية إن الله هو الرازق وذي قوة المدينة فراثونا لي وقلنا للمحيس عن من كانتنا عنه يعني إن الله هو الرازق في القضوة والفعل القراءة الشهادة نقرته ختمةً له يعني هو يعني يستفاد منها في في تقوى سنه الاعتقاد استوردنا يعني 10 ثم ذكرنا عبد الرحيم الله يعني بعدها في قوله قد شهد الله العظيم الماجد وخلقه واملا املاكه الى اخره هذا يشير المصنف عبد الله الناظم الى قول الله تبارك وتعالى الله انه لا اله الا الله والملائكه وورع قائما بالقسم لا اله الا وما دام الله الله تعالى شهد لأنه واحد الأحد كذلك الملائكة فذلك النبيون فلا يهمك أو يهمنك شأن من بعد ولا تبالي احد من هؤلاء الذين فتحوا ابواب الشرك للناس ولا تبالي بهم البت كما سيأتي للنار في تحذير منه المترجم آه... ثم قال, قال بعده إذا ألهم يعني مالذي ألهم خلقه التوحيد والزفرة السوية وهذا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث غياب الإمام النجاشي الذي في صوموس قال خلقت عبادي كنها فكثأت من غياب الله تبارك تعالى خلقت سويا على الفطره وفي قرارة نفسه الايمان بالله تبارك وتعالى والعبودية له ولكنك أفسد هذه الرقية كما قال النساء صلى الله عليه وسلم ما من موجود إلا ويولد على الفطره فأقوى وهو دان أو يمسران أو يبني ما قال أو يمسرد مسلمان بما لأ, لأ, لا هو أخر على الفطره التي هي تغمين فلا هو الذي أرسلها ثم قال الناظر رحمه الله يعني فخاب عبد جعل المخلوق لدن يعني فهذا الإنسان الذي خالف هذه الفطره هذا لا شك انه اعظم الخيبه ثم ذكر رحمه الله في البيت بعده الله ربنا راس التوحيده لنخلص, لنخلص التوحيده هذه الخيرات التي اشار الله اليها بقوله وما خلقت الجنة وعيسى الا يهدينا وهي من اعظم ايات القران في رد الشرك